بسم الله الرحمن الرحيم اغلبت الروم في أ د ن ى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين اله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا أ ش د منكم قوه و أ ث ا ر و ا ا ل أ ر ض وعمروها أ ك ث ر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون ثم كان ع ا ق ب ة الذين أ س ا ء و ا السوء أ ن كذبوا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون الله ي ب د أ الخلق ثم يعيده ثم إ ل ي ه ترجعون ويوم تقوم ا ل س ا ع ة ي ب ر س المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ يتفرقون فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في ه روضه يحبون واما الذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ه فاولئك في العذاب محضرون صدق الله العظيم فسبحان الله حين ت ن ش و ن وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي ا ل أ ر ض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آ ي ا ت ه أ ن خلقكم من تراب ثم إ ذ ا أ ن ت م بشر تنتشرون ومن آ ي ا ت ه ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك ل آ ي ا ت للعالمين ومن آ ي ا ت ه منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون ومن آ ي ا ت ه م و س و م ع ا و ي ن ز ل م ن ا ل س م ماء ا ء ف ي ي به ا ل أ ر ض ب ع د م و ت ه ا إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ل و ن ومن آ ي ا ت ه أ ن تقوم السماء و ا ل أ ر ض ب أ م ر ه ثم إ ذ ا دعاكم د ع و ة من ا ل أ ر ض إ ذ ا أ ن ت م تخرجون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أ ه و ن عليه وله المثل ا ل أ ع ل ى في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملك أ ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواه تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعتلون بل اتبع الذين ظلموا أ ه و ا ء ه م بغير علم فمن ََ ي َ ب د ِ من َ أ َ ض َ ل َّ الله َّ وما ََ لهم َُ من ناصرين ََِِ فاخم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون منيرين إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون و إ ذ ا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إ ل ي ه ثم ثم اذا أ ذ ا ق ه م منه ر ح م ة إ ذ ا فريق منهم بربهم يشركون ليكفوا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو َ يتكلم ََََُّ بما َِ كانوا َُ به ِِ يشركون َُُِْ و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ذ َ ق ن َ ا الناس ََّ ر َ ح ْ م َ ة ً فرحوا َُِ بها ِ وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون ف آ ت د القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولاد م اسماء من ت ر ا ل ا ل ن ا س ف ل ا ي ر ب ح س ن الله وما آ ت ي ت م من ز ك ا ة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان أ ك ث ر ه م مشركين ف أ خ م وجهك للدين القيم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن آ ي ا ت ه أ ن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك ب أ م ر ه ولترته من فضله ولعلكم ت ش ك و ن ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أ ج ر م و ا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبشطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ف إ ذ ا أ ص ا ب به من ي س ا ء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون و إ ن كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إ ل ى أ س ر ر ح م ة الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أ ر س ل ن ا ريحا ف ر أ و ه م اصفرا ل ظ ل و ا من بعده يكفرون ف إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين وما أ ن ت ب ه ذ ي العمي عن ضلالتهم إ ن تسمع إ ل ا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون الله ا ل ذ ي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ق و ة ثم جعل من بعد ق و ة ضعفا و ش ي ب ة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إ ل ى يوم البعث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 ولقد ضربنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا إ ن أ ن ت م إ ل ا م ب ط ل و ن كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إ ن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا ي ؤ م ن و ن